إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْقِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواه السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 انسم من جانب القور نارا قال لاهلهم كثوا انني انست نار لعل اتيكم منها بخبر او جذوه او جذوه من النار لعلكم تسطلوا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 من من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَغَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قل فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مَنْ يَسْتَجِبُ لَك فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن رزقناهم ينفقون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 هَٰؤُلَاءِ رُسُلٌ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 قل أرأيت إن جعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون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 انقَرُونَكَ انَ قارون كان مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَاءَ إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتُنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمن نومكنه بالأمس يقولون ويك أن الله يبس طر الزقلمي يشاء من عباده ويقود